كن الساعين إلى صراط مستقيم صراط الذين ننت عليهم ويل. خَبَرُ الْأَوَاتِي فُمْ إِجَابِي فَلَسَ أَلَمْ قد جاء حسنا بعد سوء فيني يا هو الرحيم وهد اليدك بي جيلك فخر لبيضا من غير سوء اتلنا سليمان ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده مؤمنين أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وعلى والبي وأن أعملت علي أن ترضع يومها يسجدون لا علم ما تقولون إلا هو رب العرش العظيم. هؤلئين اذع بكتابي هذا فالقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما لا تأمرين قالوا نحن أولو قوة وأولو شديد والأمر إليك فاضور ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا تأهلها باذن الله واجعلوه اعزه أهلها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 به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أعشفر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشان أنظر أتحتدي أم تكون من الذين لا يحتدون كانت تعبد من دون الله إلا كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلم رأت حسبته لجة وكشغت عن شاقيها قال إنه فرح ممرد من كوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلامت مع سليمان لله رب العالمين يا ارحم الله ميل. اللهم اغفر لجميع موت المسلمين. رحمتك يا يا رحمديك يا وقل عذاب النار اللهم صل على القوم الكافرين اللهم دم الأعداء الدين اللهم دم الأعداء الدين اللهم دم الأعداء الدين, دم الأعداء الدين. رحمتك يا رحمة الراحمين. ولم لا ولم لا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنا الخاسرين. اللهم صل على محمد ما وعلى المهاجرين والانصار رحمة ربك رب العزة عما يسيرون وسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. الله